قال ربنا ولنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولنكم في الأرض مستقرون ومتى إلى حين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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة كما أخرج بويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكه وقبيله من حيث لا ترونه.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 يا تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصق واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون